أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الهجرة فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل غناس مشربهم كل مشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذبُلْلتُمْ ييا موسَالًا النَّصِ وَلَدَا قَرامِ وَاحِدَ فدَلَناَا وََّكَ يُخْرِ جَنَد مَِّ تُم بِدُ الأبُّ إِ بَقلهَا إم بَقُلنَا وَقِث إِهَا وَفُ مِنَا وَدَ سِنَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه والذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله always had acne. suq incarcerated fiindrool находится iqran under the medical care guida. suq emergence traigo. suqcar askaw ц Fran, Suq ederimah ki sendrool saqayin. أ怎麼樣 عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ хово يمين لنا ما لو نبت الناشئه فينا قوم انجد بالحق فذبحوها فذبحوها وما وإذ قتلتم نفسا يُرِيدُونَ بَعْضُهَا كَذَالِكَ يَفْتِنُهُمُ الْمَوْتُ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتٍ أَنَّكُمْ يا ربي هي كالحجارة او اشد قسما وان من الحجامة ما يتفجر منه الانهار وان منها ما يشف مفخض منه اسمه <تصفيق> <تصفيق> ربكم أفلا تعقلون أو لا وإذا قبل إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يحسانا وللقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة ثم توليتم مَا تَعْلَيْتَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ قُوَّةٍ وَأَمَانَةٍ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أن I love you. Gayatri Gayatri Gayatri Gayatri and, uh, من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديكم وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ عُمُرٍ إنه نزله على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين Oh uh -huh. Tijuana Lima بِأَنَّهُ هُوَ تَعَالَى وَمَا نُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فيتعلمون فَلَا تَكْفُرْ بِتَعَلُّمُونَ مِنْ مَا لَا يُخْرِجُونَ صوبعة <تصفيق> من